بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذا اللقاء الذي يتجدد بكم في برنامج أمة وسطة الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ العلامة الدكتور عصام البشير للحديث حول معالم الأمة الوسط لقد تناولنا في الحلقة الماضية الحديث عن قضية الحوار ومفهوم الحوار تحدثنا في تأصيله في شيء من تجلياته نحتاج اليوم أن نتواصل أكثر للحديث حول آفاق الحوار الإسلامي, الإسلامي أو حوار الإسلاميين أهلا بك يا دكتور عصان يا مرحبا حياكم الله شرفتمونا نحتاج أن نجلي أكثر مفهوم الحوار الإسلامي الإسلامي تناولنا جانبا منه في الحلقة الماضية من اللائق المناسب أن نضيء. على بعض الإشارات تكلمنا عن ميثاق العمل الإسلامي في أوروبا وأيضاً تجربة لميثاق العمل الإسلامي في الكويت والعال هناك تجارب أخرى في ميثاق العمل الإسلامي في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين نسمع منكم هذه التجليات هذه أيضا يعني تجربة جيدة ومباركة تجربة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يضم في عضويته ما يقرب من خمسين ألف عالم سواء كان عضوية فردية هو كانت عضوية روابط هنالك رابطة علماء السودان رابطة علماء الخليج والجزيرة العربية رابطة علماء الشام رابطة علماء فلسطين وهنالك الآن مرجعيات بدأت تقوم مثل رابطة علماء أفريقيا وستقوم هنالك مرجعيات على مستوى أمريكا الجنوبية وهنالك تجمع الأئمة والدعاء في أوروبا الذي يعني أكثر في عضويته أكثر من ألف إمام وداعي ومرشد فلعل هذه الأشكال التي تقوم هي تجسد ثمر لهذا الحوار على اختلاف الأطياف أن هناك قواسم مشتركة يمكن أن نتعاون عليها في بلاد الغرب هناك قضيتان كيف نحافظ على الوجود الإسلامي على الهوية الإسلامية على التميز الإسلامي يحافظ المسلم على عقيدته على هويته على شعائره على قيمه من أي اختراق، وهنالك حسن عرض الإسلام لغير المسلمين، وحسن التعايش مع المجتمع والاندماج الإيجابي دون أن يذوب، وكلا الدائرتين تحتاج إلى حوار بين المسلمين، تحاور المسلمون أقامت أكثر من أربعمائة منظمة على مستوى أوروبا وتواضعت على ميثاق يحدد رؤيتها. للانتماء لإنت العقيدة والانتماء المواطنة واجتمعوا ووقعوا على هذا المساق في بروكسل في مقر الاتحاد الأوروبي وكانت خطوة جيدة وثمر مبارك من ثمرات هذا الحوار قامت تجمعات شبابية نسائية طلابية قامت من ثمار هذه الحوارات أيضا يعني اتحاد الأطباء المهندسين المحا... القانونيين قامت مؤسسة قانونية للدفاع عن حقوق المسلمين في بلاد الغرب فمن ثمرة هذا الحوار أنه يولد مشاريع عملية مشتركة تخدم الوجود الإسلامي هناك وأيضا تخدم قضايا المسلمين الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين هذه المؤسسة الشعبية العالمية المستقلة التي تجمع العلماء وتجمع في طياتهم المفكرين كذلك وتجمع طوائف أهل القبلة على اختلاف اتجاهاتهم بحثا عن المشترك فيما يتعلق بالحفاظ على هوية الأمة إصلاح الخلل في الأمة الإصلاح الفكري لإصلاح الاقتصاد السياسي الاجتماعي والدعوة لأن تتصدى الأمة على كل المكائد لكل المكائد التي تعترض طريق هذا نموذج وأقام الاتحاد ميثاقا سماه الميثاق المثاق ال المساق الإسلامي وشرح فيه رؤيته لكثير من القضايا التي يستطيع أن يعبر فيها عن رؤيته وتمثل الحد الأدنى الذي ينبغي أن يلتقي عليه المسلمون هنالك تجارب مختلفة في لوحدة أهل القبلة نريد حقيقة ثمار لهذه ال النتائج المثمرة للحوارات وذكرت من قبل المنظمة العالمية لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام وبدت هيئات التنسيق في مجالات كثيرة تخدم مثل هذه القضايا المشترك هذا كله ثمر من ثمار الحوار وهذا دليل على أن المسلم إذا انكفأ على الذات أو انغلق على النفس حرم نفسه وحرم أمته يعني خيرا كثيرا نحن أيضا نتجاوز حوار العاملين في الحق الإسلام إلى الحوار المجتمعي حوار الطياف المجتمع في القطر الواحد في الدولة الواحدة للنهوض بمجتمعهم في كافة القضايا المختلفة وهذا الحوار يفضي بالضبط بالطبع إلى الإصلاح الإصلاح السياسي الذي يقوم على الحكم الرشيد وعلى كفالة الحقوق والحريات والعدل الاجتماعي وتكافل المجتمع مع بعضه البعض الحوار الاقتصادي الذي ينهض بالأمة اليوم لو نظرنا في هذا الجانب الاقتصاد يقوم على قاعدة البحوث والدراسات التي تضع الرؤية التخطيطية الاستراتيجية البحوث عندنا ضعفت لهجرة الكفاءات التي اغتربت عن أوطاننا نظرا لأن مناخ الحوار والحرية ليس مناخا معافا في مجتمعاتنا والجانب الثاني أن رصد الميزانيات لهذه البحوث والبحث العلمي ضعيف جدا ما تنفقه إسرائيل دولة الكيان الصهيوني على البحث العلمي أكثر مما تنفقه الدول العربية مجتمعة على البحث العلمي إذن هناك حوار يفضي إلى تحقيق التعاون الاقتصادي والتكامل الاقتصادي فالأمة مليئة بهذه الثروات وحجم التبادل التجاري ضعيف جدا بينها مقارنة بين حجم التبادل التجاري بينها وبين بلاد الغرب وبالتالي فنحن نحتاج إلى الحوار حوار الخبراء الاقتصاديين ليس فقط الحوار الفكري لتحقيق التنمية المستدامة بكل شعبها الحوار أيضا القانوني الأمة اليوم تتعرض لامتحان كبير على حقوقها وعلى أراضيها المغتصبة وغير ذلك نحتاج أن يرتفع الصوت الجهير وأن يتعاون فيه مع الشرفاء والأحرار من أصحاب الضمير الحرف العالم لإنصاف قضايانا العادلة وهذا نجد الآن الاتجاهات الحقوقية التي تتجمع كثمر لهذا الحوار استطاعت أن تستقطب حتى من غير المسلمين من يناصر المسلمين في قضيتهم انطلاقا من البعد الإنساني نحن قد ننطلق من البعد العقدي لقضايانا وهم ينطلقون معنا من البعد الإنساني وهذا أيضا مشترك هناك حوار آخر تربوي حوار التربويين مشاكل التربية في مجتمعاتنا وقضايا التعليم كيف نظهر بها كيف نربط التعليم بالتنمية كيف نربط التعليم بالأخلاق كيف نربط التعليم برسالة الإصلاح في المجتمع كيف نربط التعليم بالإنتاج لا يخرج لنا أكاديميين ليس لديهم وعي بمشكلات التنمية الحاضرة كل هذا الحوار يفضي أيضا إلى إصلاح مناهج التعليم وهذا أيضا ما نحتاج إليه هناك آفاق أخرى فيما يتعلق بحوار المؤسسات السياسية فيما بينها ولذلك نشأ نموذج أيضا المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين وسيعقد مؤتمرا قريبا في ماليزيا ليناقش المشروع السياسي الإسلامي المعاصر الذي يقدمه سيشارك في هذا المؤتمر حوالي 250 إذا هناك مجالات متعددة للحوار داخل المجتمع المرأة وقضاياها ليس قضاياها كمرأة ولكن قضاياها ضمن إطار المجتمع أن تكون حاضرة في هذا الحوار أصيل فيه مشاركة فيه ليست فقط فيما يتصل بقضايا بنات جنسها ولكن فيما يتصل باعتبار أنها عضو في هذا المجتمع وفاعل فيه حتى الحوار بين أهل الرياضة كيف نجعل هذه الرياضة التي هي تمثل عافية الأبدان رسالة أخلاقية ودبلوماسية شعبية في التواصل أيضا مع الشعوب ومع المجتمعات ومع الأوطان ونهذبها من قضية العصبيات الحوار أهل الفن كيف ننهض به فنا يلتزم بالقيم ويلبي أشواق الوجدان وفي نفس الوقت يبرأ من العلل التي تصيبه إذا نحن محتاجون إلى كل آفاق الحوار في مجتمعنا الحوار الديني والحوار الوطني لإصلاح أمة الذات وهي الخطوة الأولى لأن نقدم صورا للحوار راقية مع الآخر إذا لم نفلح في هذا الحوار مع أنفسنا فإننا لن نفلح في حوارنا مع الآخر إذن هذه جملة من التجليات في قضية الحوار دكتور نواصل بعد الفاصل ابقوا معنا مشاهدين الكرام عدنا إليكم مشاهدين الكرام لنواصل الحديث عن معالم الأمة الوسط مع الشيخ الدكتور إسام البشير دكتور تكلمنا في الجزء الأول من الحلقة عن الحوار الإسلامي الإسلامي أو حوار الإسلاميين نحن الآن بصدد الحديث عن الحوار الحضاري والديني في واقع الحياة اليوم المجتمعات تداخلت هناك فرص للاتصال والتواصل ماذا يمكن أن نقدم في هذا المفهوم تأصيلا وتجليات أود أقول هنا أولا أن الحوار الذي أشرنا إليه سابقا هو أعم من حوار الإسلاميين هو حوار مع الذات وحوار الذات تشمل أطياف المجتمع كلها العاملين في الحقل الإسلامي حتى أصحاب الاتجاهات الأخرى التي يظل يظلها سقف الوطن هم جزء من مكونات الذات <تصفيق> الذات قد تكون الذات الدينية وقد تكون الذات الوطنية أو الذات الحضارية أو غير ذلك. هنا بالنسبة لمجال الحوار الحضاري والحوار الديني أنا أفرق في الحوار الديني بين مصطلحين بين مصطلح التقريب بين الأديان وبين حوار أهل الأديان. أنا ما أسمي حوار الأديان. الأديان لا تتحاور إنما يتحاور أتباعها. ففاسألهم واسألهم عن القرية المقصود أسألهم عن أهل القرية أسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر المقصود أهل القرية فإذا المقصود حوار أهل الأديان أو اتباع الأديان حوار الأديان غير تقريب الأديان تقريب الأديان هذه دعوة باطلة مرفوضة لأنها محاولة للتلفيق بين الأديان كما أراد بعضهم أن يأخذ نصوصا من القرآن ونصوصا من التوراة ونصوصا من الإنجيل ويجب من كل هذا مرجعا سماويا واحدا كما يزعم تلتقي عليه أصحاب الأديان هذا باطل نحن نؤمن بأن رسالة الإسلام جبت الرسالات ونسخت وأن هذه الرسالات قد اعتراها من التحريف والتبديل ما ذكره الله تعالى حرفوا الكلمة عن مواضيعه نسوا حظا مما ذكروا به اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا لو ألسنتهم بالكتاب فجعل مآل منتهت إليه كمالات الرسالات في هذه الرسالة وأضاف إليها ما ليس منها والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصرني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار صحيح مع ذلك أن الله تعالى رتب أحكاما خاصة في التعامل مع أهل الكتاب في إباحة زواج نسائهم ومؤاكلتهم وأن ثمة مشتركات بيننا وبينهم وأنهم ليسوا سواء لكن نفرق بين حوارهم وبين دعوة التقريب بين الأديان طيب الحوار هذا الدين يمكن أن يكون التعاون في تعزيز في محاربة الإلحاد في محاربة الإباحية والتحلل بدعوى القيم الفاضلة وثم في قضية العدل والكرامة ونصرة المستضعفين في الأرض في قضايا البيئة كل هذه مشتركات وفي مؤتمر السكان في القاهرة وقف كان وقتها الفاتيكان مع رابطة العالم الإسلامي مع مجمع التقريب مع الأزهر وأصدروا بيانا في رفض إباحة الشذوذ الجنسي ورفض إباحة الإجهاض ونحو ذلك والتأكيد على بقاء الأسرة ككيان أصيل تنبثق منه العلاقات إذن يمكن أن تكون هناك مشتركات يتعاون عليها الجميع بالنسبة للحوار الحضاري اللي هو أشمل لا مكان لما وراء عالم الشهادة وهذه الفلسفة المادية جعلت لا مكان لمسألة تعزيز الإيمان بوجود الخالق عز وجل ربا وإلها ويدبر أمر هذا الكون وتحقق البشرية له مقام العبودية فننكر عليها غلبة الفلسفة المادية ثم الجانب الثاني الذي ننكره على الحضارة الغربية غلبة الفلسفة الإباحية التي تقوم على اللذة الجنسية وطلاقة الشهوات التي لا تحدها القيم ولا تضبطها الأخلاق وكأن الإنسان إن هو إلا شهوة بهيمية ليس بما ميزه الله تعالى من عقل يدرك ومن فطرة سليمة ترنو إلى الخير ننكر, عليه ننكر على هذه الحضارة كذلك الفلسفة النفعية البراغماتية التي لا تؤمن بالمثل العليا للأخلاق والتي لا ترى شرف الوسيلة من شرف الغاية والتي كذلك تعتبر أن الأخلاق قيمة نسبية فهذه الفلسفة المادية الفلسفة الإباحية الفلسفة النفعية البراغماتية هذا مما ننكره وننكر عليها أيضا نزعتين النزعة العنصرية الاستعلائية التي ترى في الأبيض ملكا وفي الأسود عبيدا وأنه هو الأقدر بالتحكم في هذا الكون وفي مقدراته ولك أن تنظر أن أكثر من 86% من الموارد للبشرية ينتفع بها الشمال الغني في حين أن 14% من هذه الموارد يعيش عليها الجنوب الفقير مما جعل العالم بين بئر معطل وقصر مشيد بين غنى مطغ وفقر مطقع وهذا ما يؤدي إلى حالة البركان والانفجار وهو وجه من وجوه حدوث الإرهاب في العالم لأن المناخ أيضا لم يتجفف فيه بتحقيق العدل الاجتماعي فالنزعة الاستعلائية للعنصر الأبيض أيضا مما ننكره على الحضارة الغربية والنزعة الاستكبارية فرض الهيمنة والسيطرة قديما بالاحتلال والاحتلال أخذ صورا واليوم بألوان أخرى العولة ما الآن كأنها أمرك تريد أن تفرض علينا اقتصاديات السوق ورؤيتها في عالم السياسة ورؤيتها في عالم الثقافة والفنون ورؤيتها حتى في عالم الأذواق تفرض علينا وتغزو أسواقنا بكل ما يغير العقول والوجدان والأذواق وغير ذلك فهذه النزعة الاستكبارية هي التي نرفضها لأنها تناقض نفسها هي تؤمن بالتعددية لكن داخل مجتمعاتها وبالحرية وبالدخمراطية داخل مجتمعاتها ولكنها تريد أن تفرض على العالم الآخر حضارة مركزية, مركزية كونية لا تعترف للآخرين فيها بحق الوجود ولا بحق التمثل ولا بحق أن يعبروا عن أنفسهم فهذا تناقض أيضا على منطق ليس علينا في الأميين السبيل فهذا الذي ننكره على الحضارة الغربية ومع ذلك فهناك مشتركات العلم التجريبي نحن عال عليه كثير من القيم الإنسانية الحضارية التي يدعو إليها ديننا يجسدها أكثر مما تجسدها مجتمعاتهم ونعترف لهم بهذا في النظام في احترام الوقت في حتى في التعاطي مع حقوق الإنسان بأفضل مما تتعاطى أنظمتنا وحكوماتنا مع حقوق الإنسان سيادة القانون دولة المؤسسات الفصل بين السلطات يعني حق الشعوب في التعبير برية. عن عن رأيها هذه مجالات كثيرة الآليات التي تواصلت إليها في مجال الـ الـ الديمقراطية آليات جيدة يمكن أن نستفيد منها وأن نصبغ عليها قيمنا إذا فالحوار الحضاري فيه آفاق للمعرفة وفيه أفاق للتواصل وفيه أفاق لتبادل المنافع وفيه أفاق لتحقيق السلم والأمن الدوليين يمكن أن أن يتعاطى معه المسلم ولذلك أشرت في ربما في حلقة سابقة أننا فرقنا بين مفهوم التفاعل الحضاري وبين الغزو الحضاري الغزو الذي فيه اتياح من القوي على الضعيف دون مراعاة خصوصيات هذا الضعيف وأما التفاعل التقابل أخذ وعطاء تأخذ النافع الطيب وتعطي النافع الطيب واعتقد أن المسلمين يمكن أن يقدموا هذه الحضارة للحضارة الشيء الكثير وأنا أذكر أن تشارلز ولي عهد بريطانيا ذكر أن الحضارة الغربية مدينة للحضارة الإسلامية في علوم الأندلس وفي تراثهم وأنها اليوم محتاجة بعد أن بلغت شأوا في الارتقاء المادي لكنها تعاني اختلالاً في الأشواق الروحية وفي التوازن النفسي والمسلمون قادرون على أن يسدوا هذا الفراغ في الحضارة الغربية المعاصرة وهذا ما أسميه بالتساكن مبدأ التساكن الحضاري أن نحقق أن نملأ هذه الزاوية في مجال الأسر العالم الغربي يعاني من حالة التفكك الأسري والكبار السن يلجؤون إلى الملاجئ ونحن نحتفي بجدودنا وابائنا وأمهاتنا وهم بركات لنا في أسرنا وبيوتنا في مجال الأخلاق يمكن أن يقدم المسلمون الشيء الكثير وبالتالي فهناك مساحة لأن نقدم لهذه الحضارة وأن نفيد من هذه الحضارة وهذا حوار أيضا تنداح فيه مساحة واسعة لنحقق ما هو أنفع لديننا ودنيانا ولبني إنسانية جمعا شكرا لك دكتور عصام هذا الحديث الشيق الجميل حول الحوار الحضاري الديني نواصل معك الحديث عن معالم الأمة الوسط إن شاء الله في الحلقات القادمة كونوا معنا أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته